وَسَيَرَ اللهَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ ثَُّ تُ رَدُّونَ إِلَ عَالِمِ الغَيبِ وَشَّهادَةِ فَيُونَِّأؤُكُ بِمَكُتُم تََّلُون وَسَيَر اللَّ وَنَنَكُمْ وَرَسُولهُ صَُّ تُ رَدُّونَ إِى 114. فينبئكم بما كنتم تعملون 115. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم 116. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم أعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر أن لا يعلموا حدود ما والله عليم حكيم, علي حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ومن الأعراب من وَك الدوائِ عَلَهِم دائةُ السَّ عَلَه د إةُ السَّ واللهَّهُ سَم النلي واللهُ سم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 صلوات رسول الا انها قبه لهم الا انها قبه لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم